مطار خرخيت الدولي ليما في البيرو التهديدات الأمنية المستندات الزائفة أريد رخصة قيادتك والتهريب هذا شيء محظور مفهوم؟ يأخذ كل مطار على نصيبه منها في مطار خرخيت هناك تحدي أصعب من غيره إنه تهريب الممنوعات نؤكد وجود الممنوعات صنفت البيرو بأنها من أعلى منتجي الممنوعات في العالم ألا تكفي ألف كيلوغرام؟ ويجرب المهربون كل الحيل. بأي جزء من جسدك تخفينها؟ من أجل توصيلها إلى الأسواق العالمية مع مغادرة طائرة كل سبع دقائق هيا هيا هي على ضباط مكافحة الممنوعات مصابقة الزمن إنه ملوث مفهوم؟ أربع وعشرون ساعة طوال الأسبوع بثلاثمائة وخمسة وستين يوما من السنة لا يتوقف الطيران أبدا ولا ينتهي عمل رجال الأمن في مطار خورخيتشافيز الدولي في البيرو خورخيتشافيز في ليما البيرو إنها بوابة العالم المفتوحة للسياح والمحترفين والمهربين وهنا تظل شرطة مكافحة الممنوعات وضباط الجمارك متنبهين جدا أرني جواز سفرك رجاء من أهم الأدوات الأساسية للقبض على المهربين هي الأشعة السينية يتم مسح متوسطا أكثر من خمسين ألف حقيبة سفر يوميا بحثا عن المخدرات والأسلحة والأغراض الممنوعة بينما يفحص جهازان لمسح الأجساد وعشرون ماسحا بأشعة سينية كل راكب هيا بنا اليوم أثار مسح جسد أحد الركاب الشكوك وتولى ضباط مكافحة الممنوعات المسؤولية <تصفيق> هيا بنا هيا بنا إنها تنتظر في الأعلى هذه السيدة المقصودة تفضل الراكبة امرأة في التاسعة والثلاثين من عمرها وهي في طريقها إلى المكسيك أثناء التفتيش الأمني الروتيني اكتشف المتخصصون شيئا غريبا بداخل نعال حذائها حين وضعت حذائها عبر الجهاز الماسح لاحظ رجال الأمن شيئا غريبا في نعله. أعلم يبدو أنها تحوي الممنوعات حسنا دعينيارا اعتقلتها شرطة البرو صحيح حسنا لنبدأ الفحص لونه فيروزي النتيجة إيجابية إنها ممنوعات إنك قيد الاعتقال الآن على يد شرطة البيرو لتهريب الممنوعات مفهوم سيدتي؟ بدت الدهشة على راكبة حين رأت الممنوعات تزعم أنها تم دسها لها إنها ممنوعات وهي داخل الحذاء. حسناً ولكن رجال شرطة سمعوا هذه القصة من قبل وواصلوا التحقيق سأسألها أجل هل جأتي بصحبتي أي أحد؟ لا متأكد من ذلك أنا بمفردي تعرفت على صديقي عبر الإنترنت وجئت لمقابلته عبر الإنترنت أهداني هذا الحذاء حسناً اسمه؟ أخبرني أن اسمه كان أخوان مانويل أو اسم عائلته لم يخبرني به لنفترض أن لديه حساباً عبر الإنترنت ليس كذلك؟ لابد من كتابة اسم عائلته إلى جانب صورته كان يغيره باستمرار أحياناً ينشر صورته، أحياناً أخرى لا ينشر شيئاً. كيف يمكنك الارتباط بشخصية كهذه؟ أعطاك رقم هاتفه؟ لا، لم يعطني أي شيء. لا شيء. وصدقتيه؟ <تصفيق> اسمعي، لم أعلم حقاً ما الذي كان بداخل هذه الحقائب. أي حقائب؟ هذه. تحملينها هنا أيضاً؟ <تصفيق> لم أعرف أي شيء عن ذلك. لا شيء. سألتها ماذا كنت تحملين معك وقالت إنها ارتدت الحذاء الذي اهداها إياه وأيضاً الحقيبة أعطني سكين رجاء كان هناك طرد مستطيل الشكل وكان يحتوي على البضاعة ها هو الطرد شكراً العينة إيجابية أيضا ماذا أعطاك غير ذلك؟ لا شيء هذا فقط؟ ازداد موقف راكبة صعوبة تدريجيا ولكنها تصر أن الحذاء والحقيبة كان هدايا ولم تعرف أنهما احتويا على الممنوعات سيخالف اكتشاف أخير قصتها تماما هل تحملين أي شيء لاصق بجسدك؟ أو ابتلعتي؟ لا حسنا مري من هنا سألناها مجدداً إن كانت تحمل أو ابتلعت أي ممنوعات أخرى أم لا طرحنا هذا السؤال عليها ثلاث مرات من أجل سلامتها ومصلحتنا وأجابت كلا لم تبتلع أي شيء ولكن أظهرت الأشعة السينية وجود شيء يبدو كالطرد في منطقة أسفل البطن بأي جزء من جسدك تحملين الممنوعات أو أدخلته؟ أسفل البطن كان في أسفل بطنها إلى وحدة في المراقبة لدينا مشتبه به كل الكاميرات تعمل في مطار خرخيت يسافر أكثر من 950 شخصا عبر الرحلات العالمية بكل ساعة واكتشاف المهربين المحتملين بين الحشد قد يبدو كالبحث عن إبرة في كومة قش عزل شرطي راكبا مريبا كان سيسافر إلى فرنسا عزلنا شخصا كان الوحيد من بين الركاب في حوار قصير سألناه عن جنسيته وسبب رحلته أخبرناه أن هذا تفتيش روتيني وسنأخذه إلى مكان آخر لتفتيش حقائب سفره علم هذا الشاب بأنه مشتبه محتمل وتحرك ضباط مكافحة الممنوعات بسرعة لتفتيش حقيبته في البداية بدأ على الراكب التوتر ولكنه كان يحاول تهديئة أعصابه والتحكم في نفسه هل تحمل أي أغراض لأي أحد؟ أي شيء كخدمة؟ لا كلا؟ متأكد؟ فتحنا حقيبة سفره احتوات على ملابس ووجدنا مادة سوداء مدهونة على كلا نصفي الحقيبة سيدي يشير هذا اللون الفيروزي إلى وجود ممنوعات إنك تحمل الممنوعات في حقيبتك إنك قيد الاعتقال لارتكاب جريمة تهريب الممنوعات بطريقة غير شرعية كانت نتيجة اختبار الحقيبة إيجابية ونقل الضباط السجين إلى قسم مكافحة الممنوعات لا يمكنك الرد على الهاتف الراكب مقيد بالأغلال وتمت مصادرة هاتفه ولكن يبدو أنه لا يرغب في التعاون يمكنك مدنا بالمعلومات عما تفعله إنشات. شئت ستفوت علي طائرتي أنا أحدثك كإنسان أعرف كيف تجري الأمور أنصت إلي جيداً ثم سأنصت إليك لم يؤثر كلام الضباط على سلوك السجين بالمرة في غضون ذلك؟ استمر هاتفه في الرنين، ولكن الوقت في مصلحة الشرطة. تعلم أنك تقوم بعمل غير قانوني. تعلم نعم. أنك تفعل شيئا لا يجب عليك فعله. بالطبع، أعلم ذلك وأعرف كل شيء. القرار. لك. سمعت هذا الكلام من قبل. القرار لك إن أردت تمدنا بالمعلومات أم لا. أخيرا وبعد بضع دقائق قرر الاعتراف. من أخاطب لأتعاون معكم؟ للتعاون؟ نعم. إنهم قادمون الآن. لا يبدو السجين كأنه ينصت جيداً إلى الضباط يبدو كثير التفكير وحذراً بكلامه ولكن الموقف أوشك على التغير ساخرج بعد شهر أو أقل تم القبض على راكبة متجهة إلى المكسيك حين اكتشفت شرطة الممنوعات المخبأة في حذائها وحقيبتها العينة إيجابية أيضا. وبعدها بقليل اعترفت السيدة بأمر آخر كانت تهرب المزيد من الممنوعات باستخدام طريقة تدعى الإدخال بأي جزء من جسدك تحملينه أو أدخلتيه؟ في أسفل البطن لما أدخلتيه عبر أسفل البطن؟ أقنعني صديقي الذي قابلته عبر الإنترنت بهذا كما ذكرت أعطاني هذه الهدية لم أعلم أن هناك المزيد هل تفهم؟ أعطاك الحذاء والحقيبة هدية؟ ولكنه لم يخبرني أنه أخف شيئا بداخلهما إذا كيف تبررين ما وجدناه داخل جسدك؟ كان هذا ما أهداني إياه نقود كان سيعطيني كم عرض عليك؟ عشرة, عشرة ألاف أجل ولكنني لم أعلم ماذا كان بداخله تعلمين بأمر هذا ولا تعلمين عن الحذاء والحقيبة؟ لا قالت إنها لم تعلم بأمر وجود الممنوعات في حذائها وحقيبتها ويصعب تصديق هذا الأمر هل يمكنك السير؟ قفي انهضي رجاءً ضعي يديك خلف ظهرك نقلت الراكبات إلى قسم مكافحة الممنوعات لمواصلة التحقيق في القضية ولكن كانت هذه المرة في حضور المدعي العام حسناً لا تتحركي الآن يجب إزالة كل الممنوعات من الحذاء والحقيبة وجسد الراكبة نرى هنا حاوية ما كانت الممنوعات الموجودة في حذاء النعل المنبسط مخبأة بداخل مادة بلاستيكية تبطن النعل بينما حملت الممنوعات في حقيبة في لوح منبسط مخبأ تحت قاع زائف طبقاً لإحصائيات المطار تستخدم الحاويات الخفية في الملابس أو الحقائب أو حقائب اليد بنسبة 30% من محاولات تهريب الممنوعات في مطار خرخد شافيزا ولكن طريقة الإدخال غير معتادة وعلى الشرطة التحكم في الموقف بكل حذر أدخلت الممنوعات في أسفل البطن هل يمكنك أن تستخرجيها بنفسك؟ أجل بالنسبة للضباط تحتل صحة السجين الأولوية وطالبها باستخراج الطرد من داخل جسدها هل تؤكدين أنك استخرجت هذا الشيء من أسفل بطنك؟ أجل سنجري اختباراً له سنزين الغلافة عما استخرجته إنه يعطينا لوناً فيروزيا، وهذا يشير إلى أنها عينة ممنوعات إيجابية إنها ممنوعات أهلا بكم في مطار خورخيت شافيز في كل ساعة يسافر أكثر من ألفين شخص عبر ليما بمطار خورخيت شافيز الدولي في البيرو مع وضع خمسة صناديق لجمع التبرعات في أزحم المناطق جمع المطار أكثر من 45 ألف دولار من أجل البرامج الاجتماعية في عام 2016 هنا وحدة المراقبة جميع الكاميرات تعمل اكتشفت شرطة مكافحة الممنوعات ممنوعات في حقيبة شاب في العشرين من عمره وهو يحاول السفر برحلة إلى فرنسا إنك تهرب الممنوعات بداخل حقيبتك ما يقارب أربعين في المئة من الممنوعات التي تتم مصادرتها هنا موجهة إلى أوروبا ولكن برغم موقفه السيء يبدو الهدوء على هذا الشاب وسيكتشف الضباط قريبا السبب وراء انطباعه هذا تعاونت مع الشرطة لمدة أربع سنوات وأعلم كيف تسير الأمور جيدا شريكي في العمل أو شخص آخر غدر بي. يقول الراكب إن لديه معلومات عن منظمات تهريب الممنوعات وينوي استغلالها كأداة للتفاوض يزعم أنه عمل كمخبر لصالح الشرطة من قبل ويتفهم الإجراءات جيدا سأخرج بعد شهر أو أقل قد استغرقوا أسبوعاً في حسب لدي معلومات مفيدة كثيرة ولكنها ليست معي هنا بل إنها في مكان آخر وأود التحدث مع شخص ما سأعمل مع شخص أعرفه كلا ليس معه كم تقضيت لتفعل هذا؟ كم؟ أمامي السوق مفتوحة بالكامل لا أروجها لصالح أي أحد إنها ملكي بدأنا نشهد نوعية العمل الحر الذي لا ينتمي إلى أي منظمة إجرامية إنهم رؤساء أنفسهم ويأتون إلى هنا ويشترون المخدرات ويحملونها بأنفسهم ويبيعونها لمنفعتهم الخاصة هل لن واثق أنه مهما أعطيتكم من معلومات لن أخرج؟ ألن يكفي ألف كيلوغرام؟ جرام؟ ألف كيلو جرام؟ ألف كيلو بينما واصل السجين في التباهي بالمعلومات التي يمكنه تقديمها بدأ الضباط في تفكيك حقيبته تم تبطين الحقيبة بمادة سوداء حتى تمر بدون ملاحظتها ظهر اللوحي مطعم بالممنوعات إنه بأعلى وقاع الحقيبة يصعب استخراجها ليس كذلك؟ تسمح مادة الممنوعات الكيميائية بامتصاصها وخلطها ما غيرها من المواد. في هذه الحالة خلطت الممنوعات مع البلاستيك الذائب وعند توصيلها يمكن إعادة فصلها من خلال إجراء عملية كيميائية من خصائص هذه الممنوعات المعدلة هي أنها بلا رائحة وسوداء اللون ويمكن العجز عن اكتشافها باستخدام كلا وسلتي الأشعة السينية والكلاب الكاشفة بالرائحة اخيرا بعد إزالة الغطاء الأمامي والخلفي من هذه الحقيبة المليئة بالممنوعات سيزن الضباط الكمية ما الوزن؟ ثلاثة كيلوغرامات وخمس مئة وخمسة عشر جراماً من الممنوعات. النزعت البلاستيك عنها. ستكون الكمية كيلوغرامين. هذا كل شيء. وجدت الشرطة مع المشتبه به حوالي ثلاثة كيلوغرامات ونصف من الممنوعات. ربما ضللت مزعيمه الضباط عديم الخبرة بأن لديه معلومات عن تجار كبار. ولكنه لم يضلل هؤلاء الضباط المحنكين. بعد مراجعة المعلومات تأكدنا أن هذا الرجل كان يكذب علينا ببساطة كان يخبرنا بأمور غير حقيقية شرطة البيرو لا تستخدم أبداً هذه المناهج لاختراق العصابات الآن بعد تفكيك شبكة أكاذب هذا السجين سيحاكم ربما يطلق حكما بخمسة عشر عاماً في السجن سأخرج خلال شهر أو أقل تم القبض على راكبة مسافرة إلى المكسيك من قبل شرطة مكافحة الممنوعات اكتشف الضباط الممنوعات المخبأة في قاع الحقيبة الزائف والمحشوة بداخل حذائها والتي أدخلتها أيضاً في جسدها لون العينة فيروزي أي أنها إيجابية بالممنوعات بمجرد إزالة الشريط رأينا ورقاً فضي اللون وكانت الممنوعات بداخله الآن أزال الضباط الممنوعات من عبوتها وأضافوها إلى الممنوعات الموجودة في الحذاء والحقيبة للحصول على إجمالي وزن هذه الشحنة غير القانونية أجل سنزن الممنوعات التي صادرناها كيلوغرام و 107 غراماً من الممنوعات. حاولت السجينة تهرب أكثر من كيلوغرام من الممنوعات باستخدام ثلاث وسائل مختلفة وأكثرها تطرفاً عبر جسدها. كانت الممنوعة مضغوطة ومغلفة بالورق القصديري والبلاستيك وأدخلتها في جسدها. كيلوغرام و 107 غراماً من الممنوعات. أدخلتيها في أسفل البطن. وفي حذائك وحقيبتك أليس كذلك؟ أجل ولكنني لم أكن أعرف لقد قلت لك ذلك التحقيق قائم في ذلك الآن حسناً. سرعان ما سيكون من حقك الإدلاء بشهادتك أمام المدعي العام ومحاميك وستتمكنين من تفسير أن هذا الشخص خدعك وأنك لم تعلم سوى بأمر هذه الكمية فحسب وبقية الأشياء كانت هدية صحيح؟ صحيح هذا الجزء ليس من صلاحياتنا حتى في آخر مرحلة من هذه الإجراءات لم تغير السجينة قصتها وصلت الزعمة بأن حبيبها خدعها وتعرفت عليه عبر الإنترنت ولكن فجأة زلت لسانها سمحت بإيجاد دليل جديد في التحقيق أريد إجراء اتصال لو سمحت بمن؟ بحماتي عشت معها سأحكي لها ما حدث حماتك؟ هل أنت متزوجة؟ لا أنا مرتبطة بابنها فحسب لا أفهم شيئا أخبرتني أنك جئت إلى هنا في البيرو بسبب صديقك أخبرتني أن لديها صديقاً تعرفت عليه عبر الإنترنت وبعدها حين رجعنا هذا الأمر وأجرينا تحقيقاً معها ناقضت نفسها أخيراً اعترفت الراكبة بالحقيقة ويبدو أنها تقبلت مصيرها إلى أين تأخذونني؟ أغلق التحقيق وسلمت الراكبة إلى السلطات المحلية محاولتها تهريب حوالي كيلوغرام و ومئتي جرام من الممنوعات خارج البيرو قد يعطيها حكما بالسجن من ثمانية إلى خمسة عشر عاما رحلة طيران من أريكيب البيرو إلى المكسيك تتوقف لمدة قصيرة في مطار خرخد شافيز وتصدى الضباط إلى أحد ركابها كان يتصرف بطريقة مريبة تم نقله إلى مكتب وحدة مكافحة الممنوعات من خلال الطيران الداخلي أولاً يصعى مهرب الممنوعات لتجنب عملية تفتيش الحقائب وركاب المتشددة هنا في خورخيتشافيز ما سبب زيارتك إلى البيرو؟ للسياحة السياحة؟ أين ذهبت في البيرو؟ هنا زرت ليما وبيورا وزرت أريكيبا؟ أجل من اشترى لك التذكرة؟ شخص ما في المكسيك لا أعرف من هو لا تعلم من اشتراها لك؟ ألم تشتريها بنفسك؟ من أعطاك هذه الحقيبة؟ اشتريتها سيدتي من أين اشتريتها؟ من, من شاب من ما ما اسمه؟ لا أذكر لا تعرف اسمه؟ لا خطبته عبر الهاتف إن كان أعطاك الحقيبة، كيف أجرى ذلك عبر الهاتف؟ أجل، كلا، أعطاها لي عبر الهاتف كيف اشتريت الحقيبة؟ إن خطبته عبر الهاتف، أين أعطاك الحقيبة؟ هناك، عند النصية بجوار المشفى أعطاها لك خارج المشفى؟ أجل، متأكد؟, متأكد تبريرات الراكب جعلت الضباط غير مقتنعين بكلامه في الواقع، بل مزاعمه أثارت شكوكهم بأنه يحمل الممنوعات لذا قرروا تفتيش حقيبته سيدي سنفتش حقائبك اتفقنا؟ وجدنا زجاجة شراب كبيرة وثلاث زجاجات صغيرة وعبوات سنجر اختبارا ميدانيا وسنفتح العبوة لاستخدام هذه المادة الكيميائية إن أعطتنا لونا فيروزيا فهذا يشير إلى أنه ممنوعات مفهوم هل تراقب؟ اللون الفيروزي يشير إلى أنه ممنوعات مطار خورخيتشافز الدولي ليما في البيرو تقلع حوالي 500 رحلة وطابط هنا يوميا أكثر من 250 منها رحلات داخلية تحمل أكثر من عشرة ملايين راكب في السنة بأنحاء البيرو قبضت شرطة مكافحة الممنوعات على راكب خلال فترة الترانزيت من آريكيبا بيرو وهو يحاول تهريب الممنوعات إلى المكسيك ما سبب زيارتك إلى البيرو؟ سياحة أول عينة اختبار أخذت من إحدى عبوات الشراب كانت نتيجتها إيجابية سيختبر فريق مكافحة الممنوعات كل العناصر الموجودة بداخل حقيبته الآن سنواصل فحص زجاجة الشراب إنها ملوثة مفهوم سيدي سنفتش حقيبتك الثانية اتفقنا؟ في الحقيبة الثانية وجد رجال الشرطة المزيد من مشروبات الملوثة بين ملابسه تعلم أن اللون الفيروزي يعني أنه ممنوعات أليس كذلك؟ هل تراقب؟ الثلاث عبوات ملوثة. بعض العثور على أكثر من ثلاثة كيلوغرامات من الممنوعات السائلة في عبوات الشراب. واصلت شرطة مكافحة الممنوعات تفتيش بقية حقائبه. وجدوا مرطبين لليدين ومعجون للأسنان ومزيلين للعرق هل ترى ما وجدناه بداخل المنتجات؟ الغريب هنا هو أن هذا الرجل كان يحمل شكلين من الممنوعات كان يحمله على شكل سائل ومعجون حسنا ما نراه هنا يشير إلى أنه ممنوعات بالنسبة للمعجون كان مخبأاً بداخل منتجات العناية بالنظافة الشخصية نصب ما وجدناه في الحقيبة الثانية حتى نكمل مرحلة وزنها في الحقيبتين والمنتجين السائل والمعجون كان هناك حوالي ثمانية كيلوغرامات جرامات وستمائة وستة جراماً من الممنوعات هذا إجمالي البضاعة التي تحملها سيدي تم التأكيد أن الراكب يحمل حوالي تسعة كيلوغرامات من الممنوعات على شكل سائل ومعجون. قد يواجه 15 عشر عاماً في السجن. حوالي ثمانمائة ألف كيلوغرام من الشحنات تمر عبر مطار خرخر يوميا يومياً، مع وجود الكثير من الشحن هناك احتمال كبير للتهريب. تلقت شرطة مكافحة الممنوعات انذاراً من مخزن بريد المطار علم المسؤولون عن شحنة موجهة إلى إنجلترا سجل مسحها عبر الأشعة السينية نتيجة مريبة تعد إنجلترا على بلاد أوروبا طلباً للممنوعات ولا يتفوق عليها سوى إسبانيا فحسب تكلفة الجرعة الواحدة تتراوح ما بين خمسين إلى مئة جنيه إسترليني طبقاً للمستندات وشكلها الخارجي كان من المفترض أن تكون ماكا عشبة الماكا هي جذر يستخدم عادة كمكمل غذائي يمدنا بالطاقة وفي صناعة الأدوية وعالمياً تعد البيرو هي المنتجة والمصدر الرئيسية لها سنفتش مكونات العبوات بشكل عشوائي وهي كبسولات صغيرة سوف نقوم الآن بإجراء الاختبار الكيميائي الميداني لها ليس هذا؟ من الواضح أنها لا تتفاعل إنها مجرد كبسولات. هل لاحظتم الكثافة في كل العبوات أم؟ في بعضها أظهرت الأشعة السينية كثافة غريبة في بعض أجزاء الطرود يرى رجال الشرطة أنها إشارة على وجود مادتين مختلفتين سوف نقوم بأخذ الكبسولات الموجودة في القاع أولاً حسناً، انظري سيكون الأمر صعباً جداً نرى اللون الفيروزي وهي تشير إلى وجود الممنوعات الآن يجب نقل الطرد إلى قسم مكافحة الممنوعات لتحديد ما كمية الممنوعات الموجودة بداخل هذه الكبسولات. ساعة الذروة في مطار خرشفاز. هذا شيء محظور مفهوم. تدفق ركاب مرتفع، وكذلك ارتفعت نسبة الخطورة. من هنا. يعمل ضباط الجمارك مع عشرة من شرطة مكافحة الممنوعات لمراقبة المسافرين تعال من فضلك يبحثون عن أي شيء يشير إلى أي نشاط غير قانوني رصدت شرطة مكافحة الممنوعات راكبا يتحرك عبر ممرات المطار إنه ينتظر رحيلة إلى مدريد في إسبانيا لفت انتباهنا مسافر بسبب أزيائه وطريقة سيره وتوتره وكيف حرك رأسه من جنب إلى جنب كما لاحظنا أن جواز سفره كان جديداً كانت حقيبته صغيرة الحجم وجديدة وكل هذا أشار إلى أنه قد يكون مهرباً كشف التفتيش عن طرود مريبة بين حقائبه فاستدعوا الدعم أنا من شرطة مكافحة الممنوعات، هل هذه الأغراض لك؟ بل أهديت هذه الحقيبة حسناً، ولكن هل كل ما بداخلها لك؟ أجل، أنا من يحملها عند فتح الحقيبة وبداخل سروال جينز وجدنا عبوات خفية تحتوي على مادة سائلة سنجري اختباراً ميدانياً لها إن كان لونها فيروزيا ستكون العينة إيجابية بالممنوعات إنها فيروزية اللون العينة إيجابية إنها ممنوعات إنك ترتكب جريمة تهريب الممنوعات بطريقة غير شرعية إنك قيد الاعتقال اكتشفت شرطة مكافحة الممنوعات بعض الممنوعات التي كانت ستشحن إلى إنجلترا مخبأة بداخل طرد من الماكا. على الشرطة الآن التعرف على الممنوعات الموجودة في كل المئة عبوة. لا يوجد أي شيء هنا. يرسلونها عشوائيا دائما ليصرف انتباه المحققين عن المسار الصحيح. عليهم تأمين كل الممنوعات. ولكن مع وجود حوالي عشرة آلاف كبسولة لتفتيشها. قد تستغرق العملية الساعات هذه ماكا كلا إنها لا تتفاعل بدأنا البحث الدقيق ولم نجد المزيد من الممنوعات وزاد قلقنا وأخيرا بدأوا جنيا ثمار جهودهم أعطيني المادة الكيميائية ما لونها؟ أبيض كما أن هذه طرية أيضا لا أدري طرية إذن؟ وجدنا لوناً فيروزيّاً يشير إلى أنها ممنوعات. مع الاختبار الإيجابي، الخطوة التالية إيجاد نمط لسرعة التعرف على الكبسولات الملوثة. هل هناك أي سمة مميزة لهذا الصندوق ليميزها عن التي لا تحوي ممنوعات؟ هل توجد أي علامات أو أي شيء بوجود عشرة آلاف كبسولة؟ استعنا بالطاقم كله لفحصها واحدة تلو الأخرى وذلك لننجز عملنا في وقت قياسي أخيرا اكتشف الضباط تفصيلة مميزة التي تفرق بين كبسولات الممنوعات عن غيرها ستحتوي دائما على سمة لتفرق بين الممنوعات وغيرها لون الكبسولة نفسه واحدة لونها أحمر داكن والأخرى لونها أحمر فاتح هيا لنفحص سنفتح الكابسولة ذات اللون الأحمر الفاتح إنه مسحوق أبيض اللون وسنفتح الداكن إنه يحوي الماكة فكت الشرطة الشيفرة أخيراً ولكن مهمة استعادة كل الممنوعات ما زالت تحتاج ثمانية ضباط شرطة ليعملوا لمدة ست ساعات لنرى كم وزنها الآن. لدينا كيلوغرام ومئتان وغرام من الممنوعات. نرى أن الممنوعات عالية النقائي من لمعانها، وعرفنا أن وجهته كانت إلى لندن بإنجلترا، وهي سوق عالية الطلب على الممنوعات الفاخرة. يجب أن تكون نسبة نقائها. 99.9% سيواصل رجال الشرطة التحقيق في أمر المنظمة التي كانت وراء هذه الشحنة وقد يجد أدلة جديدة أسرع مما يتوقعون إلى وحدة المراقبة الرحلة على وشك الهبوط الآن كل راكب مسافر خارج البيرو من مطار خرخد شافيز يحمل متوسطة 23 كيلو من الحقائب وهذا يعني أنه لكل طائرة دولية يأتي الركاب ومعهم حوالي 4000 كيلو كيلوغرام. لحسن الحظ أنه من أجل نقل هذه الكمية الهائلة تحت وصالة الركاب على 1800 عربة متاحة لاستخدام الركاب قبضت الشرطة على راكب سيسافر إلى مدريد ومعه ممنوعات مخبأة في ملابسه الموجودة بداخل حقيبته العينة إيجابية توجد ممنوعات العينة إيجابية توجد ممنوعات ثم فاجأ الراكب الشرطة بينما ينكر أغلب المعتقلين تورطهم في أي شيء إلا أن هذا الرجل اعترف فورا بجريمته وقرر التعاون أين أعطوك هذه الحقيبة؟ أعطوها لي عند أوفالوسا تانيتا حسنا حافظ على هدوئك سنذهب إلى القسم حسنا تم وضع إحدى العينات هنا إنها سائلة وقد تسكب لذا سنغطيها بهذا نقلت شرطة مكافحة الممنوعات الراكبة إلى القسم لإكمال التحقيق إنهم على أمل أن يمدهم الرجل بمعلومات عن المجموعة المسؤولة عن عملية التهريب هذه من اتصل بك؟ أين اتصلوا حتى يسلموك هذه الحقيبة؟ اتصل بي رجل ما أرسل لي رجلا مختلفا ليعطيني هذه كيف وقع التسليم؟ جاء ودعوني على الغداء ثم حمل حقيبة ملابسي وليس أكثر من ذلك حملها واختفى وعاد خلال عشرين دقيقة دفع أجرة سيارة الأجرة وجاء إلى هنا من كان سينتظرك عند وجهتك؟ لم يخبروني بأي اسم أخذوا صورتي مع الحقيبة عند تناول الغداء معا أرسلوها إلى الشخص الذي كان سيكون في انتظاري في المطار الآخر ما اسم الرجل الذي أعطاك هذه الحقيبة؟ بيتو لا تتحرك تملك الشرطة الآن معلومات عن منهج المجموعة وهي مفيدة للتعرف على المهربين الآخرين في المستقبل أما الآن يركز رجال الشرطة في حصر كمية الممنوعات المخبأة في حقيبة هذا الشاب سيدي سنواصل فتح حقيبتك التي تم تفتيشها فتحناها واحتوت على الملابس فقط وبين هذه الملابس وجدنا زوجا من السراويل ووجدنا أنه تمت حياكة جيوب خفية بداخلهما يمكنها أن تحمل أربعة ترود إشارني هذا السائل بالغثيان. انظري كيف هو مبطن هذه حقيبة بلاستيكية شفافة مبطنة بشريط إخفاء والحقيبة الأخرى مبطنة بشريط أسود اللون إيجابي. اللون فيروزي وهذا يشير إلى أن المادة التي بداخل هذه الأغلفة هي ممنوعات ممنوعات بذلوا جهدا كبيرا في تغليفها بهذه الطريقة على أمل أن لا يكشفها ماسح الأشعة السينية أكد رجال الشرطة أن الممنوعات كانت محلولة في المياه وصب محتويات الأربعة طرود إلى حاوية تحولت العصابات إلى استخدام هذه المناهج فالممنوعات السائلة أصعب لاكتشافها بالأشعة السينية أو الماسحات فوق السمعية 6 كيلوغرامات و292 جراماً من الممنوعات القضية الآن بين يدي القضاء في البيرو سينقل السجين إلى السجن وسيظل هناك حتى يوم محاكمته على محاولة تهريب الممنوعات السائلة إلى إسبانيا ومقابل جريمته قد يواجه 15 عاماً في السجن هولهتشافيز، ليما البيرو. بعد أيام من اكتشاف الممنوعات في عبوات الماكا، استجابت الشرطة إلى انذار جديد بمخازن البريد. المزيد من الكبسولات؟ أجل. كان الانذار لطردين موجهين إلى تايلاند. ولفت انتباه الموظف هناك، المحتوى المزعوم هو المزيد من كبسولات الماكا، ولكن ربما أخفت الشحنة شيئا آخر بداخلها. لما يجازفون بإرسال شحنة أخرى مكونة من صندوقين؟ ربما ظنوا أنها لم تصل إلى وجهتها ربما بعد. لم تكن كبسولات الممنوعات هي الصدفة الوحيدة بل وجدوا ممنوعات مخبأة بنفس الطريقة وشحن الطرد من نفس الشرطة عادة عند إرسال مثل هذه الشحنات تكون المنظمات شركة كستار لها حين ننظر إلى المستندات نجد أن أعمالها دارت لفترة قصيرة فحسب والعناوين غريبة ليسوا منظمين جيدا. أيها المدعي العام سنفتح شحنة ماك الآن هناك أكثر من 130 عبوة منها إنها من نفس شركة الأسبوع الماضي تم إجراء اختبار ميداني لمقارنتها بالكبسولات التي سبق كشفها لونها الفيروزي يشير إلى أنها ممنوعات إنها ممنوعات مع وجود نتيجة إيجابية يأخذ المسؤولون الصناديق إلى قسم مكافحة الممنوعات لإكمال الفحص مرة أخرى يجب فصل الكبسولات التي تحتوي على الماكا عن التي تحتوي على الممنوعات ولكن في هذه المرة تعلم الشرطة كيف تبحث يبلغ وزنها 961 جراما من الممنوعات جمعت السلطات الآن المزيد من المعلومات والأدلة عن مجموعة التهريب المسؤولة عن هذه الشحنات ستقيد البيانات وسيستمر التحقيق حتى يقف المسؤولون عنها أمام العدالة. يغطي مطار خورخي شافيز أكثر من أربعمائة ألف متر مربع أربعون ألفاً منها مكرسة لساحات الانتظار ثلاثة وتسعون من ركاب المطار سيصلون بسياراتهم و و7% المائة يأتون على أقدامهم نتيجة لذلك ساحة الانتظار هي منطقة حساسة بالنسبة لأمن المطار تمر حوالي سبع سيارات في الدقيقة من هنا ويبلغ متوسط كل واحدة منها ثلاثة أفراد دوني أرقام لوحات سيارة أخرى كولومبيا شارع سبعة الدينيمال تفحص شرطة المطار باستمرار تراخيص السيارات وسائقها أيضا أريني رخصك من فضلك يا سيدي تفضل رخصة القائد أربعة واحد شريطة ستة قم بتدوين هذا في غضون ذلك تركز وحدات مكافحة الممنوعات والكلاب على كشف تهريب الممنوعات والبضائع غير القانونية. إلى كل الوحدات. عطفة المحرك. عطفة المحرك. ووحدة مكافحة المتفجرات أو اليودكس تبحث عن القنابل أو الأجزاء المستخدمة في تركيب أي قنبلة. حسناً، شكراً جزيلاً يا سيدي. عفواً. إلى جميع الوحدات. بفضل الجهود المبذولة من طاقم الأمن في عام 2016 تمت مصادرة أكثر من 870 كيلو من الممنوعات المهربة في مطار خورخيت شافيز منظمات تهريب الممنوعات لديها قدرات لا نهائية لابتكار وسائل جديدة لتهريب الممنوعات إلى وجهاتهم النهائية ظهر اللوح المطاعم الذي استخرج من الجزء العلوي والسفلي للحقيبة بأي جزء من جسدك تحملينه أو أدخلتيه في أسفل البطن مؤخراً تم اكتشاف وسائل كثيرة باستخدام الطعام أعطيني المادة الكيميائية نرى اللون الفيروزية هنا هذه إشارة إلى الممنوعات لاحظنا أن بنية الحاويات متطابقة إلى حوية الطعام الحقيقي المباع في المتاجر. سنفتح العبوة. هل تراقب؟ إنها تعطينا لونا فيروزيا وتشير إلى الممنوعات. تحاول عصابات تهريب الممنوعات تعيين مختلف أنواع البشر، ولكننا اكتشفنا أن بعضهم أكثر عرضة للخطر عن غيرهم. أقنعني صديقي الذي تعرفت عليه عبر الإنترنت كم تقضيتي؟ عشرة ألاف عشرة ألاف؟ ما سبب زيارتك إلى البيرو؟ السياحة يسهل تعيين أصحاب المشاكل وخداعهم ويخبرونهم أن كل شيء تحت السيطرة أيضاً ثم بمجرد إلقاء القبض عليهم يهجرون وعليهم الدفاع عن أنفسهم أو تحمل العقوبة المسندة إليهم عبر القانون كم تقضيت مقابل ذلك؟ كم السوق مفتوحة أمامي. لا أحمله لأجدى أي أحد. إنه ملكي. إنه ملكي. أهمية قسم مكافحة الممنوعات هي محاربة منظمات تهريب الممنوعات المتسببة في الكثير من الأضرار بمجتمعنا.